بسم الله, الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا القيامة أقسم بيوم, القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس ا ل ل و ا م ة أ ي ح س ب الانسان ان لا نجمع ع ظ ا م ة بلى قادرين على ي ラー・パーティ ن س ブ ي ー・パーティーン」「ブラー・パーティーン」「ا ラ ل パーティーン」「ブラー」 ي و س و ع ه ا ل ق ن ا م ة فإذا ب ر ق ا ل ب ص ر و خ س ف ا للعلوم ج ع ا ل ش ا س و ا ل ا م ر ه وجمع الشمس والقمر يقول ا ل إ ن س ا ن يومئذ اين المفر الى ربك يومئذ المستقر, المستقر ينبا ا ل إ ن س ا ن يومئذ بما قدم و أ خ ر بل الانسان إ على نفسه بصيره, على نفسه بصيرة ولو, ألقى ولو القى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به إ ن علينا جمعه وقرانه ف إ ذ ا ق ر أ ن ا ه فاتبع قرانه آ ن ق ر أ ا فاتبع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 وتذرون ا ل آ خ ر ه وجوه يومئذ ن ا ظ ر ة إلى ر ب ه ا ناظرة باسرة ووجوه يومئذ باسرة ووجوه يومئذ ب ا س ر ة تظن أن يفعل ب ه ان فاقرة ت ظ أن يفعل بها ف ا ق ر ة كلا إ ذ ا بلغت التراق كلا إذا بلغت ب ل غ ت التراق وقيل, وقيل من راق وظن انه الفراق, وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق الى ربك ََِّ يومئذ ََْ المساق ََْ فلا ََ صدق َََ ولا ََ صلى ََّ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ولكن كذب وتولى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إ ل ى أ ه ل ه يتمطى, ثم ذهب إلى أهله يتمطى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 أ ل م يكن طفة من مني يمنى أ ل م يكن ط ف ة من م ني يمنا ثم كان علقه فخلق فسوى, ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر و ا ل أ ن ث ى اليس ذلك بقادر على أ ن يحيي الموتى